من نسله الجنوس على الحرير إذا جعل عليه ساترا غيره هل يجوز أو يجوز؟ نعم في خلاف بين أهل العلم فمنهم من رأى الجواز إذا وضع سترا أو ساترا غير الحرير وجلس على الساتر ذلك فقالوا لا مأس بهذا لأنه لم يجلس على الحرير وإنما جلس على الساتر وذهب جماعة من العلماء إلى أنه يمنع ينبغي إزالة ساتر أو ينبغي إزالة حرير ويجلس على ذلك الذي أراده ساترا أما يضع عليه ثم يجلس على ذلك الساتر فهذا رأى النووي رحمه الله خلافه وهذه المسألة جارية على مسألة فيها خلاف ماهي عبد الله نعم أحسنت فرشة الطاهر عن النجس فإذا فرش ساترا طاهرا على شيء نجس فهل تجوز الصلاة على ذلك الطاهر الذي تحته نجس أو تحته نجاسة أو لا يجوز والصحيح أن الصلاة صحيحة وأما مسألة الحرير وجعل عليه ساتر فلأولى ترك هذا والأحواط أن لا يفعل وليجس وهو لازال جالسا عن الحرير فيكون جنس على شيئين على الساتر وعلى الحرير فهذا يقال له جنس على الحرير والله عنه فالحاصل هي مسألة خلافية وهذا هو الأحوط أن لا يفعل الشخص لعمو الأدلة في النهي عن الجلوس عن الحرير هنا حديثين حديث عمر نهر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبس الحرير إلا موضع سبوعين أو ثلاث أو أربع والحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخصني عبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما أيضا متفق عليه وقوله أو ثلاث أو أربع قال الحافظ رحمه الله قوله أو ثلاث أو أربع نهر صلى الله عليه وسلم عن دمس الحريق إن موضوع سبعين أو ثلاث أو أربع قال الحافظ رحمه الله في الفتح اللتي integr هنا للتنويع والتخيير وأو هنا للتنويع والتخيير ا ليس للشك انما هي للتنويع والتخيير وقد اخرجه نبي شيبه من هذا الوجه بنفض وقد اخرجه ابن ابي من هذا الوجه بنفض إن الحريرة لا يصلح منه الا هكذا وهكذا وهكذا وقد اخرجه نبي شيبه من هذا الوجه بنفض إن الحريرة لا يصلح منه ان هكذا وهكذا وهكذا يعني أسبوعين وثلاثا واربعا يعني أسبوعين وثلاثا واربعا وعند النساء لم يرخص في الديباج وعند النساء لم يرخص في الديباج إلا في موضع أربع أصابع إلا في موضع أربع أصابع وقوله من حكة بكسر الكاف أي لأجل حكة بكسر الكاف أي لأجل حكة فمن هنا التعليل. والحكة قال النووي رحمه الله هي الجرب أو نحوه والحكا قال النوم رحمه الله هي الجرب أو نحوه وقال الحابط في الفتح السادس 24 ومئة ذكر المخالي حديث الرخصة للزبير ذكر المخالي حديث الرخصة للزبير عبد الرحمن بن عوف من خمسة طرق ذكر البخالي حديث رخصا للزبير عبد الرحمن بن عوف من خمسة طرق ففي رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتاده ففي رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتاده من حكة كانت بهما من حكة كانت بهما وكذا قال شعبة في أحد الطريقين وكذا قال الشعب في أحد الطريقين وفي رواية همام عن قتادة في أحد الطريقين وفي رواية همام عن قتادة في أحد الطريقين شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني القمل وفي رواية همام عن قتادة في أحد الطريقين شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني القمل ورجح ابن التين الروايه التي فيها الحكه ورجح ابن التين الروايه التي فيها الحكه وان قالنا عن احد الرواه تاولها قال القمن وان قالنا وجمع الداودي باحتمال أن يكون وجمع الداؤودي باحتمال أن يكون إحدى العلتين بأحد الرجلين واحد به حكّة واحد به قمّل وجمع الداؤودي باحتمال أن يكون إحدى العلتين بأحد الرجلين قال ابن العربي قد ورد أنه أرخص لكل منهما قال ابن العربي قد ورد أنه أرخص لكل منهما فالإفراد يغتضي أن لكل حكة فالإفراد يغتضي أن لكل حكة قلت أي الحافظ قلت ويمكن الجمع بأن الحكة قلت ويمكن الجمع بأن الحكه حصلت من القمل قلت ويمكن الجمع بان الحكه حصلت من القمل فنسبت عله تارة الى السبب وهي الحكه فنسبت عله تاره إلى السبب وتاره الى سبب السبب وهو القمل سبب الأنظر ويمكن الجمع بأن الحكة حصلت من القمل فنسبت العلا تارة أو يمكن الجمع بأن الحكة بأن الحكة حصلت من القمل فنسبت العلا تارة إلى السبب وتارة إلى سبب السبب هذا جمع جميل والحافظ اقتصار على هذه الرغاية من حكة وهي الأكثر وهي المشهورة اقتصر عليها رحمه الله أصلا مسألة ما هي الحالات التي يجوز للرجل أن يلبس فيها الحرير مسألة ما هي الحالات التي يجوز للرجل أن يلبس فيها الحرير هناك حالات مستثناء من منع الرجل هناك حالات مستثناة من منع الرجل من لبس الحريق الحالة الأولى أن يكون الحرير يسيرا في الثوب الحالة الأولى أن يكون الحرير يسيرا في الثوب وقد ضبطوا اليسير بأن لا يتجاوز أربع لا يتجاوز أصابع وقد ضبطوا اليسيرة بأن لا يتجاوز أربع أصابع إني حديث الباب إني ابن عمر في الباب إني ابن عمر في الباب قال النومي رحمه الله كما في شرح مسلم تحت الحديث الذي أشرنا إليه ودخطأنا أنسي في رقمه فرقمه 2069 لا ستة وتسعين 2069 بعض الإخوان ربما نكون مع الاستعجال من انتبه الأرقام نركز على المسائل وضبط المسائل لأن الدرس هذا يحضر في وقتها أكثر الدروس يحضر في وقتها ذلك حينا نعجل وقد ضبط يسير بأنه يتجاوز أربع أصابع لحديث ابن عمر في الباب لحديث عمر في الباب وقال أنه رحمه الله كباب شرح مسلم وفي هذه الرواية إباحة العلم من الحرير قال النووي رحمه الله كما بشرح مسلم في هذه الرواية إباحة العلم من الحرير في الثوب إباحة العلم من الحرير في الثوب إذا لم يزد إذا لم يزد على أربع أصابع إذا لم يزد على على أربع أصابع وأصابع جمع أصبع وأصبع مؤنثة وكل ما كان في الجسد مزدوج فهو مؤنث يدان رجلان وما كان مفردا فهو مذكر وجه أنف فم فالمزدوج في الجسد مؤنث المفرد في الجسد مذكر هذه قاعدة مرت عني قديما وما يدري أنه جدتها الآن وإنما ذكرتها الآن مرت في كتب النحو ولعلنا في الغالب فكان قاعده اغلبيه يجعل تجعل الغالب فاليد مؤنث لانه الزوجه في الجسد والرجل مؤنث لانه الزوجه في الجسد والانثيان مؤنث لانه الزوجه في الجسد إلى اخره وما كان مفرد ما كان مفردا فهو مذكر إذا يزد على أربع أصابع وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور وعن مالك رواية بمنعه وعن مالك رواية بمنعه هي أنه لا يصرح العلم في الثوب فالحرير ممنوع مطلقا لا يرخص فيه لا غير العلم وهناك رواية كما ذكرها الغرتبي في المفهم أنه يرى الجواز الجواز الأصبع الواحد لكن إشارة أنه يتدل على جواز أكثر من ذلك أربع أصابة وعن مالك رواية بمنعه وعن بعض أصحابه رواية بإباحة العلم بلا تقدير وعن بعض أصحابه رواية بإباحة العلم بلا تقدير بأربع أصابع بلا تقدير بأربع أصابع بل قال يجوز بلا تقدير وينعظمه بل قال يجوز بلا تبذير وان عظمه وهذان من مردودان بهذا الحديث الصريح انتهى وهذان من مردودان بهذا الحديث الصريح ان قول المنع وان قول بالتوسع يباح العلم مطلقا وان عظمه قال الشوكاني رحمه الله كما في النيل بعد ان ذكر الروايه عن مالك بمنع الاربع قال الشوكاني كما في النيل بعد ان ذكر عن مالك بمنع الاربع الاصابع ولا اظن يصح عنه قال الطباخين ينزلون صواب الطباخون ينزلون الله خير. يحتاجون إليهم لا يحضروا الدرس وهم عندهم طباخ الله خير. وهذا الظن الله على فيه نظر فقد أثبت ذلك أصحابهم من من هم من مذهبه كما ذكر ذلك الغرطبي فإنه ذكر عنه المنع فنهى عنه مرة وأجازه أخرى فالخلاصه أن الثوب الذي خالطه الحرير يحرم الا إذا كان المخالط من الحرير فالخلاصه ان الثوب الذي خالطه الحرير يحرم الا اذا كان المخالط من الحرير اربع ان اذا كان المخالط من الحرير اربع اصابعه الا اذا كان المخالط من الحرير اربع أصابع, اصابع فما دون فما دون فيجوز ان لم تكن ثم ضروره وحاجه فما دون فيجوز وان لم تكن ثم ضروره وحاجه الحاله الثانيه حاله الضروره والحاجه الى لبس الحرير الحاله المستثناه من منع الرجال من لبس الحرير الحالة الثانيه حالة الضرورة والحاجه بمناسبة النحو الوافي المرجع بمناسبة الكلام حاشية. بمناسبة الكلام على أعضاء الإنسان يقول اللغويون بحق إن تذكيرها وتأنيثها موقوف على السماع وحده لكن الأعضاء المزدوجة مؤنث في الغالب تبعا للسماع الوارد فيها كعين وأذن ورجل لأنها مزدوجة من اثنين ورجل نعم كعين وأذن ورجل وغير المزدوج المزدوج أو المزدوج مذكر في الغالب نحو رأس وعنف وظهر ومن المزدوج المذكر الحاجب الصدق الخد اللحى عظم الفك المرفق الزند الكوع الكرسوع ومن المزدوج المذكر الحاجب حاجب معروف الإنسان الصدق كذلك أيضا هذا وهو مذكر يعني من اثنين مزدوج قصر فإذا هذا في الغالب فالمزدوج في الإنسان من أعضائه الغالب مؤنث وغير المزدوج في الإنسان من أعضائه الغالب مذكر ومما يدل على الأغنبية في القاعدة أن هناك أشياء في الإنسان مزدوجة وهي مذكرة كالحاجب مذكر وهو مزدوج في الإنسان والصدق كذلك أيضا مذكر وهو مزدوج في الإنسان الخد مذكر وهو مزدوج في الإنسان والمرفق والزند والكوع والكرسوع كلها كما ترى مزدوجة وهي مذكرة فإذا هذه القاعدة أغلبية تحفظ ومن المنفرد المؤنث الكرش ومن المنفرد الذي يصح تذكير وتأنيث العنق اللسان فائدة جميلة يراجع النحو الوافي فيها وهي قد علقت في ذهني من قبل فتكون القاعدة في القاعدة أغلبية بعد أن ذكر هذا الذي خرج عن القاعدة قال في القاعدة أغلبية وذكر بيتا عن ابن مالك رحمه الله علامة التأنيث تاء أو ألف وفي أسام قدروا التاك الكتف إلى آخره فالحاصل هذه قاعدة تحفظ وهي قاعدة طيبة أن الأعضاء المزدوجة في الإنسان الغالب فيها التأنيث فيقال قطعت يده قطعت رجله يؤتى بتاء التأنيث ويجزد ترك باعتبار أن التأنيث مجازي والأعضاء المفردة في الإنسان مذكرة هذا هو الغالب التالعنف يقال قطع أنفه لا تقول قطعت أنفه قطع أنفه فهو مذكر لأنه مفرد في الإنسان إلهنا سبحانك الله وحمدك لا إلهنا أن تستغفر وفتو